بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعذبون هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ آثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ كَمَنْ يُنَادَى ثُمَّ يَنَامُ ثُمَّ يَسْتَكِرُّ وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم فركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنذَرُهُمْ فَمَا كَانُوا فِيهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَسْكَنًاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ بِرِجْزٍ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 وَلَقَدْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِيهِ فَاحِصٌ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ فقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق للذين شقروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل شيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكلبين لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ تَجَلَّى عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ لَا يَجْمَعُ مَثَلَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَنفُسُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَأَمْهَال وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلِيًّا فَلاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَلَوْ أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا لَّهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ إِنِّي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 قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَن تَوَلَّىٰ فَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ قُلْ لَا أَشْهَدُ ان الله لا اله الا هو وحده وان لي برئ من ما تشركون الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعلمون اباهم الذين تصرفوا ان فهم فهم لا يؤمنون ومن اظلم من ان استرى على الله كذبا او كذب باياته ان الله لا يفلح الظالمون وَلاَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَلْقَوْنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ هم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذروا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون وَمِنَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ فِي آيَاتِهِ وَقَرَأَ رَحِيمٌ عُقُلًا آيَاتِ لا اللَّهِ يُؤْمِنُونَ بِهَا أَتَى إِن جَاءُوا سَيُجَادِلُونَكَ يَقُولُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَمَّا هُمْ أَوْلَى عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليس ما نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل ببى لهم ما كانوا يقفون من قبل أَلَا وَرَبِّكَ الْعَالَمِينَ مَا نُهْوَ وَعِلْمُهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ فَلَوْ تَرَى إِذْ قُضِيَ مَا لَا رَجْعَ لَهُ الا ليس هذا ذل الحظ قالوا بلا وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قال اخراس على الذين كذبوا بلقاء الا حتى اذا جاء اسهم تَظُنُّونَ قَالُوا يا حَسْرَتَنا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْذَارَهُمْ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْذَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَلَلدَّارِ الْآخِرَةِ أَجْرُ الْعَامِلِينَ صَالِحًا ۖ وَتَنَازَعُونَ فِيهَا ۖ فَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ان لهم لا يصدقونك ولا تنال الظالمين بايات الله هي تدعون ولعقدكم ذب الرسول منهم قد يظنون على ما كذبوا واوضح حتى اتاهم نصرنا انا مبدنا كلمات الله ولقب جاء كمن بدء المرسلين وَإِن كَانَتْ تَبَرَّأَ لَكَ إعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ مَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَهُ شَأْءُ اللَّهِ لَجَمَعَهُم مِّنَ الْهُدَى الا تَكُونَنَّ مِنَ الجَاهِلِيِّينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتُ يَبْعَثُهُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِن رَّبِّهِ قُلِ إن ٱللَّهُ نَوَّارُ قَادِرٌ عَلَىٰٓ أَن يُنَزِّلَ ءَايَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَن يُدْرِ ٱلسَّرَّ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يُخْفِضُونَ مِن سِرٍّ أَوْ يُعْلِنُونَ يَأْتِ بِهِ عِندَهُۥ ۗ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم بِٱلْقَٰيِمَةِ مِنشُورًا لا حيه إلا أمم أمثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبقم في الظلمات مَن يَشَأْ إِلَّا رَبُّ لَهُ وَمَن يَشَأْ نَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن أَصَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَن إِلَٰهٌ مَّتَّبَعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنَّ شَاءَ أَوْ سَتُؤْنَىٰ مَا تَشْكُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ وَرَبِّكَ فَاكْظِمْ غَيْظَكَ وَاِصْبِرْ ۖ إِنَّهُ مِنْ أَصْبَارِ الْعُلَمَاءِ مَن تَبَرَّأَ وَلَكِن قَسَت قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَمَّا نَشَرُوا مَا رُكِرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ الْقُرَى لِشَنِئٍ حَدَّاهَا إِلَّا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَضَلَّنَا ضَلَالًا أَضَلَّنَا ضَلَالًا فإِذًا هُمْ مُغْرِقُونَ اقوم اعداد القوم الذين ظالمو والحمد لله رب العالمين قل ارائتم ان أخذ الله سمعكم وادق صا وختم على قلوب قوم من الهام غير الله يخفي بكم انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم على بله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون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 قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أترع إلا ما يوحى إليك قل هل يستوي الأعمى والبصير فلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تغرن الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون لو وجهه ما عليهم من, من, من حساب منهم شيئا وما من حساب وَمَا مِنْ حِسَابٍ عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ تَتَضَرَّدُهُمْ فَتَقُولَ لِلظَّالِمِينَ وكَذَلِكَ فَتَمَّمْنَا مَا عَطَهُ بِذِخْرٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من بَلْ مِنَّا فَلَيْسَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَإِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُم عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَمْ لَهُ مِنَ الْعِلْمِ مِنْ قُرْصٍ أَمْ بِجَهَالَةٍ يَفْرُطُ مَفَادًا قُلْ مَن تَبِعَ بَعْضُهُمْ وَأَضَلَّهُ أَمْ نَهْغَفُورُ الرَّحِيمِ وَكَذَٰلِكَ رَفَضَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلْءَايَٰتِ وَٱسْتَكْبَرُوا۟ عَنْهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ مُجْرِمُونَ قُلْ إِن نُّهِيتُ أَن أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل لاَ أَسْمَعُ أَهْوَاءَ الَّذِينَ قَدْ ضَلُّوا لِسُؤْدُوِهِمْ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُل إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو ان اعجاز ما تستعجلون به لقدري الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر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 وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ وَصَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ رَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُ الْحَقِّ الا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَشْرَعُ الْحَاسِبِينَ ٱلَّذِي يُنَجِّيكُم مِّنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ يَدْعُو لَهُ كَذِلْكَ تَبَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنْ أَجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ نَجِّيْكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْضٍ ثُمَّ انتم, أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ الْأَرْضِ لَكُمْ أَوْ يَلْبَسُكُمْ شِيَعًا وَيُظْهِرُ بَعْضَكُمْ بَعْضًا ۚ أَمْرُهُمْ كَمَن يُصَرِّفُ الْأَيَاتِ عَلَىٰ أَن يَفْقَهُوهُ ۚ وَتَلَبَّدَتْ لَهُ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ۚ قُلْ إِنَّ السَّعْدَ عَلَيْكُمْ وَوَكِيلِي لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يقودون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقودوا في حديث غيره وَإِنَّ مَا يُعَاشُ يَوْمَ تَشْهَقُ الْقَاعُ لَا تَقَاوَلُ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَا الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَسْتَغْفِرُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ شَيْءٌ وَلَكِنَّ ذِكْرَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ يَتَّقُونَ وذر الذين اتخذوا بينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبثل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ليس لها من عون الا الله ولي ولا شفعا ولن سعد كل عبد الله يرضى عنها اولئك الذين ارسلوا بما كسبوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ قُلْ أَنَمْ فَعَلُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَقْضِيهِ وَلَا يَرْجُمُنَا وَلَا يَرُدُّعُنَا إِحْقَدْنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب له أصحاب يدعونه إلى الهدى إلا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لمسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وَهُوَ الَّذِي طَرَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَالْعَالَمُ يَنْظُرُ بِالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَإِذْ قَالُوا إِنَّ رَبَّنَا لَيرْزُقُنَا وَمَا نَحْنُ بِمَسْئُومِينَ إِنَّ إِذَا رَكَوْا ظُلْمَكَ فِي طَلَالِ نُقِيمِ وَكَانَ لَكَ نُورٌ إِذَا هَيَّأَ لَكَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَيْسُون لِلْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآكَ كَوْكَبًا قَالَا هَذَا رَبِّي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر باجغا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فَلَقَالَنَا إِن لَّمْ يَهْدِهِ رَبِّي لَأَكُونَنَّ من, مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَغْرَتًا قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ لَمَّا أَفَلَ الْأَطْلَسُ عَلَى يَا قَوْمِ إِنِّي بَلِغْتُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ فَأَنذِرُوا بِأَنذَرْتُمْ وجهت وجهي للذي فضر السماوات والأرض حليفا وما أنا من المسجدين وحاجه قومه قال أتحاج وقد هذا ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا فشاء ربي كل شيء علما افلا تذكرون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 الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم الاولىئك لهم الامن وهم مهتدون واشلحوا جثما اتلناها الى ربينا على قرن نَزَّلَ دَرَجَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا نَحْنُ لَهُ بِعَالِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا أَنُوحَ هَذَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ مَجَّى الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَإِسْحَاقَ وَإِيلِيَاسَ كل من الصالحين وإسماعيل واليسع والونس ولوط وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم ودرياتهم وإخوانهم وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ الرِّجْزَ وَالشَّيَاطِينَ طَارِدِينَ وَلَقَدْ فَتَنَّا مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ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 ولا يسل الذين هدى الله فليمدوا قتله ان لا اسالكم عليه اجرا انه الا ذكر للعالمين وَمَا قَدَرُوا وَاحِدًا فَقَدْ هَيْنِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونهم خراقي ستبدونها وتحفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آذاؤكم كن الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولكن لرأ أمة القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون وَمَنِ الْأَوْثَانِ مِمَّنِ اسْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيَّ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأَعْمَلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَهُ تَعَالَى يُلِيمُونَ فِي غَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ صَفٌّ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُولِ لِأَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخُلُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَن آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمْ نَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا قَوْلَنَا وَرَاءَكُمْ أَرُونُكُمْ وَلَا نَرَاهُ مَعَكُمْ شَفَاءَ أَقُولُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ لَهُمْ فِيهِمْ شُرَكَاءَ فَقَدْ ضَلَّ بَعْضُكُمْ وَضَلَّ ۚ فَمَا تَفْعَلُونَ إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ ۖ يَخْرُجُ الشَّيْءُ مِنْهُ مُخْتَلِفًا ۖ وَمِنَ السَّمَاءِ وَمِنَ الْأَرْضِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ ۖ وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنْهُ ۚ كُلٌّ فِي رِزْقٍ مَّقْدُورٍ ذاليك الله فإنه ما تحسكون خالق الإصباح وجعل الليل سكنًا والشرس والقمر حسابًا ذلك تقدير العزيز العليم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 وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ مِنْ شَيْءٍ وَاحِدٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ وَرَتَّضَ فَنَزَّلَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ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 اَخْرَجْنَا مِنْهُ قَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ إِنْ وَارِئٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ من, مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ لَنَا مُشْكِلُهَا وَغَيْرُ مُتَشَابِهٍ أُغْرُ قِلَا ثَمَرِهِ إِذَا أَسْمَرَ وَيْلَهُ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَطَغَوْا وَقَرَّقُوا لَهُمْ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ ۚ نذِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اَمَّا يَصْنَعُ لَهُ وَلَهُ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَصَلَطَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وهو على كل شيء وقيل لا تدركه الابصار وهو يدريك الابصار وهو اللطيف الخبير ارجع اقلب بصائر من ربكم فمن أبطر فلنسه ومن عميق عليها وما أم عليكم بحكيم وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتَّبِعْ مَا رُوحِي إِلَيْكَ مِنْ رَبِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَلَئِن شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَا عَلَيْهِمْ حِفْظًا وما أنت عليهم بركين ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فَأَمَّا رَكَزَيْنَا مَالِكُ الْيَوْمِ عَمَلُهُمْ صُنَّ وَإِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَقْسَمُ بِاللَّيْلِ جَدْعَ عَيْنِهِنَّ لَيْنًا فَأَتمَّ آيَةً لَّا يُغْنِي مِنها الذِّكْرُ قُل إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُقُمْ أَنَّهَا إِلَّا جَاءَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَرَأْفَارًا كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَلَمْ مَرُّوا وَنَذَرَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْيَمِّ يَعْمَهُونَ وَلَوْ أَنَّمَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ تَوَفَّلْنَهُمُ الْمَوْتَ وَحَشَرْنَاهُمْ لِيَوْمِ كُلِّ شَيْءٍ كَانُوا لَيُؤْمِنُونَ مَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ إِلَّا فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبٍّ عَدُوًّا يَطَّغِين مِنَ النَّاسِ وَرَجْمٌ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ يُخَفُّ الْقَوْلُ غُرُورًا وَلَهُ شَأْنُ أَعْرَبُ كَمَا فَعَلُوا فَذَرُهُمْ وَمَا يَسْتَرْ وَلَتَصْغَى إِلَيْهِ أَسْحِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ يَعْضَلُونَ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْحَكَمُ وَهُوَ الْلَّذِينَ أَنزَلَ إِلَيْكُمْ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَنَزَّلَ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ الا تكون من الممتري وتنت كلمه ربك صدقا وعدلا لا نبدل كلمه وهو السميع العليم وإن تبع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يقرصون إن ربك هو آلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين أكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته المؤمنين وَمَا رَغِبٌ مِّن لَّهُ تَأْكُلُونَ مِمَّا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ رَبُّهُمْ وَأَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَذَرُوا ظَهْرَ الْإِثْمِ وَالظُّلْمِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ولا تقولوا مما لم يذكر اسم الله عليه واننه لفيصق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوهم وان اطعتمهم انكم لمشركون أَوَمَن كَانَ مَيْسَراً فَتَحَيَّنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فَمَا كَسَبَ وَمَا ذَنَبَ لَهُ نُورٌ يَسْعَى بِهِ فِي الْمَسَاجِدِ الْقُدْسِ رَبَّكَ مُخْرِجاً مِنْهُمْ كُلَّ يَوْمٍ دَخِيلًا كَذَلِكَ نُجزي الْمُكَذِّبِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وكذلك جعلنا في الكل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نفر تامم لما اوسى اوصى الله الله احلى حيث يجعل رسالته سيصيب الذين اجرموا خزارا حنذا الله على ب شديد بما كانوا يفكرون فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ وَيَشْرَحْ صَبَرَهُ لِلْإِثْلَابِ وَمَنْ يُرِدَ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَبَرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَبُ فِي السَّمَاءِ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّيحَ سَالًا لِّلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ وَأَهْدٰكَ قِرَاطَ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ قَوْمِي يَذَّكَّرُوْنَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ فَقَالُوا يَا أَيُّهَا إِلَّا سِرْبَ رَبِّنَا نَسْتَمْتِعُ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَ مَنْ لَّذِي أَجَّلْنَا الذي أجلت لنا قَالَ إِنَّ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ حَتْمَ الْعَذَابِ وَكَذَلِكَ مَنْ أَلْذَعَ بعض الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يا ماشر الجن والإنس ألم يأتكم رسول منكم يقص عليكم آياتي وينذركم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وَأَرَادُوا أَن يُمِلُّوا حَيَاةَ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ لَئِنْ أَنَّ لَمْ يَتَرَبَّكْ مُهْلِكَ الْقُرَى بِالظُّلْمِ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ وَلْيَكُنْ لِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ لَغَافِلٌ عَمَّا يَعْمَلُونَ تَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ يَا شَيْءٌ يُنْهِرُهُ وَيَسْتَخْلِصُ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا آشَأْتُمْ كَمَا آشَأْتُمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ فِي قَوْمٍ آقِرٍ إن ما وعدونا لا كاذب وما كاذب بمؤذبي قل يا قوم اعملوا على مكانتكم دي عامل اسن تعلمون ما تكون له عاقبه الدار ان مَنْ ظَلَمَ لَنْ يُصْلِحَ الظَّالِمُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ آلِهَةً لَا تَرَى مِنْ الْحَرْثِ وَلَا النَّأْنِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ لِعَذَابِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا مَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُونَ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَأْخُذَ وَلَدًا ۖ سُبْحَانَهُ ۚ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَكَذَٰلِكَ سَيُنْزِلُ رَبُّكَ كَثِيرًا مِّنَ الْمُحْسِنِينَ قَدْ نَعْلَمُ أَوْلِيَاءَهُمُ الشَّرَكَاءُ أُمَّهُمْ يَرْضُونَهُ وَيَلْبَسُونَ عَلَيْهِمْ ثِيَابَهُمْ وَلَوْ شَاءَ أَمَّا نَفَعُوهُ فَذَلِكَ وَمَا يَسْتُرُونَ فَقَالُوا هَٰذِهِ آلُ نُوحٍ وَحِرْثُ الْحِجْرِ لَا يَطَغَّى إِلَّا مَن شَاءَ ۚ أُلْزِمْنَا وَأَمَّا هَٰؤُلَاءِ حُرٌّ نَّفْسُ دُورِهَا وَالَّامُ لَا يَنقُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا اسْتِرَاءً عَلَيْهِ فيجذيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في البكون هذه الأنعام خالطة لذكورنا ومحرم على أزواجنا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 قد قسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما ردقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنة تَجْرِي وَالْغَانِمُونَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلُ وَالزَّرْعُ مُخْتَلِفًا أَصْنَفُهُ والزيت وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانُ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ قولوا من ثمر الى اثمر واتوا حقه يوم حقاده ورا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين ومن الامام حموله وفرشا رضا رضا الله وَلَا مِنَارِثَ قَطُّ وَاللَّهُ وَلَا تَسْتَبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنْ الذَّكَرِ وَمِنَ الْإِنَاثِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قل الآن مكعين حرام أن الأنفايين أما اشتملت عليه أرحام الأنفايين نبعوني بعلم إن كنتم صادقين وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آتَاهُمُ الذِّكْرَيْنِ حَرَّمًا مِنَ الْعَرَفَاتِ فَلَمْ آمَنُوا بِهِ فَانظُرْ إِنْ كَانُوا يَفْقَهُونَ أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن استرى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولا اجد فيه ما روحي الين محراما على طاعمي طعام ذو الا ان يكون ميتا إِلَّا أن يَكُونَ لَيْسَ كَن أَوْدَمَن مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمًا غَيْرَ ذِي لَفَإِنَّهُ لِصُن أَوْ فِسْقًا هِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَن يُقْرِرْ غَيْرَ دَائِرٍ وَلَا عَابِدٍ فَإِنَّ رَبَّكَ وَسِعٌ رَحِيمٌ وعلى الذين هابوا حررنا كل الذي ظفر ومن البقر والغنم حررنا عليهم شحومهما الا ما حمل ظهرهما او الخوالا او ما سلف طبيعا لا ليتنا ذهبنا به بغضهم وان ما صالحون ان كذبوك فقر وبطن نور سمك واسع ولا يعد بأس من قوم الرديني يَأْكُولُونَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَهُ شَأْنُ اللَّهِ ما أَشْرَكْنَا وَلَا أَبَاءَ لَنَا وَلَا حَرَمًا مِّن شَيْءٍ كَذَلِكَ نَمْلَأُ مَن فِي قَبْرِهِمْ حَتَّى لَا يُبَأْسَ لَهُمْ قُلْ هَلْ لاَ يَنظُرُونَ مِنْ عِلْمٍ فَسَتُخْرِجُهُ لَمَّا إِنْ كَذَّبُوا إِلَّا الظَّنُّ وَإِنْ آمَنُوا إِلَّا تَخْرُصُ قُلْ فَإِنَّ اللَّهَ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ أَهْدَاكُمْ جَمِيعًا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 ولا تختني اموال الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم منادون وَلْتَعْبُدُوا وَأَسْلِمُوا حَرَمَ رَبِّكُمْ عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِي شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِلاَّ قِنًّا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقصوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلك هو الصراط المستقيم لعلكم تتقون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 ذلكم وصعتم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطه مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله لِكُلٍّ وَقْطًا دِيلًا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ لَنَا كَيْنَا مُسَلَّمَةً تَمَامًا عَلَى الَّذِينَ أَحْسَنَ تَفْصِيلَ الْقُلُشَنِ وَهُدًى وَرَحْمَةً عَلَّمُوا مِنْ قَائِرِ رَبِّهُم يُنِنُونَ أَهَٰذَا كِتَابٌ أَن زَلَّهُ الرَّسُولُ فَشَهِدْ يَوْمَهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أن أَتَقُولُونَ إِنَّمَا مَا الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا براستهم لغافلين أو تقولون أو أن ما أنزل علينا الكتاب لكم لا أهدا منهم فَأَقِيمَا الصَّلَاةَ أَنْتَ بَيْنَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّ عَنْهَا انَجَيَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ مِنْ الْقَرْيَةِ الْمُفْتَرَى الْعَذَابِ لَكَانُوا يَصْحَبُونَ كَلَّا يَضُرُّنَّ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ شَيْئًا قَدْ أُرْكَسَتْ فِي إِيمَانِهَا طَيْرًا قُلْ يَا صَرْحُ إِنَّ مَنْ تَصوَّرُ ان الذين فرحوا به منهم وكانوا يعلمون المست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء فَأَظَلَّنَا بِظِلِّهِ عَن الشَّرِّ وَأَمْثَالِهَا وَمَن يُكَذِّبْ بِالدِّينِ فَلَا يُعَذَّبُ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلْ مَنِ هَذَا رَبِّي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 ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۚ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ